Oh I will go I وأنبتنا به جنات وحبا حصيد وأنه لباسقوة لها طلع نضيد رزقا للعذاب وأحيينا به بلتة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نور وأصحاب الرس وإخوان دوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبه سنف حق وعيد أفعينا من خلق الأول في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونحنه ما توسوس به نفسه ونحن انقرض الى اين من حزن الوريد ان يتلو قل متلوقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدا ما ينفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت ذكرة الموت الحق ذلك بانت من متعيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشكيد لقد كنت في وفدة من هذا فكشفنا عنك ضطاءك فلصرك اليوم عديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد لكفار عنيد من داع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فأنقياه في العذاب الشديد قال قريره ربنا ما أطغيته ولكن كانت بسلام ذلك يقل غلوب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم وعقى ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسمفح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغبوب ومن الليل فسمفحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناسين ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي والميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراح were at uh الذين عايشوا التنزيل ونشروا الإسلام في بقاع الأرض بإذن الله فتباكر أخبارهم وسيرهم يفرح قلوب المؤمنين ويغيظ المنافقين ويقودنا إلى التأسي بهم دون غيرهم من الفسقة والملحدين والممثلين والمغنين ومن أحب قوما حشر معه من أحب الصالحين حشر معه ومن أحب غيرهم حشر معهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا من هؤلاء الأخيار والنجوم الأطهار والمتقين الأبرار رجل من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين الأولين أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم على يد أبي بكر وهو من المهاجرين قَزَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمًا وقال الصحابة والتابعين في معالك كبران روى مسلم في الصحيح أن أهل اليمن قليكم على رسول الله صل الله عَلِيْه وَسَلَّمًا فقالوا بعتمعنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بأبين أبي عبينة بن الجراح وقال هذا أبين هذه الأمة عامر أخو الجراح لكل أمة أميل اشتهى بالأمانة الزائدة على غيرها وأبو عبيدة أخو الجراح هو أمين هذه الأمة آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معام قال أمين المؤمنين عمر ما تعرضت للإمارة وما أعببتها غير أن ناسا من نجران مكان بالمدينة مكانوا قرب المدينة غير أن ناسا من نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه عاملهم يظلمهم حقهم فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن عليكم الأمين قال عمر فكنت في من تطاول رجال أن يبعثني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح كان لأبي عبيدة منزلة قليلة ومقاوم رفيع عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه نعم الرجل أبو عبيدة ولما سئلت أم المؤمنين عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخدفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة ثم انتهت إلى هذا ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر اليوم السقيفة لقد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة من الجراح إن هذا الفضل كله جعل أمير المؤمنين عمر يقول لما وقع الوباء والطاعون في الشام كان يقول إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته فإن سأل لله عز وجل يوم القيامة لما استخلفت أبا عبيدة على أمة محمد قلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمة أمينة وأميني أبو عبيدة بن الجراح ولكن أبا عبيدة توفي في خلافة عمر بالطاعون ما بلغ أبو عبيدة هذه المنزلة الرفيعة عند الله إلا بسبقه في الإسلام وتضحيته بكل غال ونفيس في سبيل الله مع زهد في الدنيا وإيثار لدين الله تعالى على حبوض النفس فبت في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس وهو الذي أخرج بثنيتين نزع بثنيتين مقدم الأسنان نزع بثنيتين حلقتين بغفر الذي يوضع على الرأس من حديد حلقتين بغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت فناياه وتألم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فغر أسنانه حسن ببهاب بعض أسنانه حتى قيل ما رؤية هتم القطب الهتم هو لحمة الأسنان ما رؤية هتم القطب أحسن من هتم أبي عبيناه كان أبو عبيدة بن جراح لا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله حيث إنه في غزوة بدرٍ كبرى كان والده يتصدى لابنه يعني كان والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة بنه يريد قتله وأبو عبيدة يحيد عنه ويجتنبه فلما أكثر قصده أبو عبيدة وقتله وهو عن الشرك وأنزل الله عز وجل فيه قرآن الهجل لا تلد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حاذ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذكر الإمام المهبي في السير عن موسى بن عقبة أن عمر بن العاص رضي الله عنه استمث رسول الله صلى الله عليه وسنف في غزوة ذات السلاسل سأله المدد من الرجال فانتدب بعض المهاجرين وأمر عليهم أبا عبيد فلما قدموا على عمر قال عمر أنا أميركم وقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبا عبيد فقال عمر بن العاص إنما أنتم مدد أمددت بكم فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجلاً حسناً خلق متبعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيعك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الإمارة لعمر رضي الله عنه أجمعين كان أبو عبيدة قوياً يقين بالله سبحانه لا يخشى في الله نومة لا إلا روى ابن المبارك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أبا عبيدة بن جللح حصر بالشام وتألب عليه العدو فكتب إليه عمر يذكره بالله ويحثه على الصبر فقال عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا وإنه لا يغلق عسر لأسرين ثم قال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لما بنغ هذا الكتاب أبا عبيدة أمسك القلم وقال أما بعده فإن الله تعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا نائم وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والمعنات كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يلهيد فتراه مصفرا ثم يقول حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على المنبر فقال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو يعرض بي ارغب في الجهاد كان أبو عبيدة منفاقا في سبيل الله جوادا كريما أرسل إليه عمر بأربعة آلاف دينار من الذهب وقال للرسول انظر ما يصلع بها قال فقسمها أبو عبيدة ولم يدع لأهله دي نارا ولا ذرهما ثم أرسل عمر إلى معاذ بمثلها من الثراهم وقال للرسول مثل ما قال فقسمها معاذ إلا شيئا يسيرا قالت لهم رأته نحتاج إليه فلما أخبر بذلك عمر قال الحمد لله الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا ومع هذا الجود والكرم زاد أبو عبيدة خير خيرا بزهده في هذه الدنيا زهد حقيقي لا تصنع فيه ولا تكلف زهد لم يكن عن قلة وفقر بل كان عن غنى وجدة وسعة حيث كان أميرا على الشامر عمر بن الخطاب قدم إليه عمر مرة يتفقد أحوال الناس فقال لأبي عبيدة اذهب بنا إلى منزلك فقال أبي عبيدة وما تصلع عندي ما تريد إلا أن تعصر عينيك عليك قال فدخل فلم ير شيئا فقال عمر أين متاعك لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا أي أشياء حقيرة لا تساوي شيئا وأنت أمير عندنا أعدك طعام فقام أبو عبيدة إلى جونة إلى سلة صغيرة مستديرة فأقذ منها كسيرات فبكى عمر فقال أبو عبيدة قد قلت لك يا أمير المؤمنين إنك ستعصر عينيك عليك يكفيك ما يبلغك المقيل فقال عمر غيرتنا الدنيا كلنا غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة كلنا غيرك يا أبا عبيدة ما أربع هذه النفوس العظيمه التي ملكها أصحابها فألزموها كتاب الله سبحانه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كل فلسفة ورأي يحل بهم دارا دوال فلم يكترثوا بالدنيا وقد حطت عند أقدامه وتملكوها بأيديهم وبذلك دانت لهم الأرض وفتح البلدان ودخل التاريخ من بابه الواسع وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين ومعما هذه الملاقب العظيمة والمواقف المشهودة لم يكن أبو عبيدة من المعجبين بنفسه فقد فتح الله على يديه كثيرا من البلاد كأرض الشام وفلسطين وبلاد الروم والفرس ومع ذلك كان يرى نفسه من المفرطين في جنب الله كان إذا تجول في معسكرات الجيش يقول أنا ربا مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه أنا ربا مكرم لنفسه وهو لها مهيل الغداء ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات الحادثات, بالحسنات الحادثات وكان يقول يا أيها الناس إني مرم من قريش وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلوني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخي وكان يقول وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحلي ويشربون مرقي يقول هذا أبو عبيدة وهو من هو رضي الله عنه فما عسان أن نقول نحن وإيماننا ضعيف وأعمالنا قليله وإذا عملنا عملا صغيرا تعاظمنا ذلك في أنفسنا وكأننا نمن على الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من الذين بوأهم الطاع منازل الشهداء وهم على فرشهم فيهم فابتلاه الله بالطاعون فصبر فكان من الشهداء قال الحارث بن عميرة أخذ بيده معاذ بن جبد ودخلنا على أبي عبيدة فسأله كيف هو وقد ضعنا من أصابنا الطاعون فأراه أمو لبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحارث وخاف منها فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم ما يحب أن له مكانها الدنيا وما فيها ولما بلغ عمر وفاة أبي عبيدة بكى بكاءا شديدا وابتلت لحيته وترحم عليه وكان يذكره كثيرا في مجالسه ويغبطه على شهادته أخرج الإمام الحاكم في المستدرك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يوماً لمن حوله تمنوا فقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار كانت مملوئة ذهبا فأنفقهم في سبيل الله ثم قال تمنوا فقال رجل أتمنى لو كانت هذه الدار مملوئة لؤلؤا وجبهرا وزبرجدا فأتصدق به ثم قال تمنوا فقالوا ما ندري يا أمير المؤمنين فقال عمر أما أنا فأتمنى لو كانت هذه الدار مملوئة رجانا مثل أبي عبيدة مات أبي عبيدة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس والظهاد الروم في أرض الشام في بلاد المردن وصلى عليه معاذ من جبل فلما وضعوه في قبله وشنوا عليه التراب قال معاذ والله لأثنين لا عليه ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقتل وعذاب كان والله ما عريمت من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يمشون على الأرض هبنا وإذا قاطبه الجاهلون قالوا سلاما ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتبوا وكان بين ذلك قواما ومن المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم المسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين أيها الناس إنا نرجو بتباكل أخبار هؤلاء الرجال أن دحيا قلوبنا وأن نعود إلى رشدنا وأن نجعلهم قدوة لأبنائنا وبناتنا فشتان من يجعل الصحابة الأطهار أسور وبين من يتخذ قدوته ممثلاً هابطاً أو غنياً ساقطاً اللهم ارضى عن الصحابة كلهم أجمعين اللهم ارضى عن الصحابة كلهم أجمعين اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفض من الله وكثى بالله عليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك